بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه الناد السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور عنفسنا ومن سيئات أعمالنا نوم يهديه الله فلا مُضل لهم وضل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم نشرع عبد الله البرك على في تدارس فتوى من الشيخ عبد الرحمن البرك بعنوان جواب في الإيمان ونواقله. وهي منشورة على موقعه على الانترنت سبب اختيار هذه الفتوى للدراسة أنها جاءت إجابة عن سؤال حول ما عرف مؤخرا باسم مسألة تارك جنس العمل وكنا قد تعرضنا لها في ثنية درس مساله من الكفر إلا أنه بيكثر الكلام واللغة الكثير حولها وهذه الفتوى وضعت الأمور في نصابها لا من حيث ما رجحه الشيخ ولكن من حيث الإبراز مواطن الاتفاق عند أهل السنة التي لا يجوز أن يخلفها أحد ومواطن الاجتهاد وبغض النظر عن في مسائل الاجتهاد ما الذي رجحه الشيخ وان كان هو رجح نفس ما رجحه الشيخ الاسلام التيميه وسياتي مناقشه ذلك تفصيليا ولكن نحن نقدم الرساله باعتبارها فيها نص واضح وصريح على مواطن الاتفاق ومواطن الخلاف وهذا الذي نعنى به يعني ما تكلمنا في القضية التي أثارها بعض المعاصرين من مسألة ما سموها بتكثير ترك جنس العمل أو غيره تكلمنا على عدة أمور يأتي بيانها أهمها ادعاء الإجماع وتبديع كثير من علماء الدعوة السلفية قديما وحديثا بمقتضى هذا الإجماع بل ربما ذكرنا وقتها إن, ان الدعاء الإجماع على مسألة مثل مسألة الإجماع على تكفير تارك أي من المباني الأربع لا يكد يدع أحد على وجه الأرض سلف بعد ذلك لان لما تكلمنا على المعاصرين قلنا حتى الشيخ ابن باز وشيخ العثيمين ترك الصلاه وكفروا ترك الزكاه وان كان لما بكفروا ترك الصلاه ينصوا على أن المسألة خلافيه فاذا لو ادعينا ان المساله من المسائل القطعية يبقى مجرد قبولهم للخلاف فيها خلل يبقى كده ما اصبحش في الدنيا وان كان معظم القائلين بهذا القول بيعتبروا ان خصمهم في المسألة من العلماء المعاصرين البارزين الشيخ الألباني لكن انت لو نظرت في مقتضيات باقي الكلام ستجد انه تخطئ العلماء السلف قديما وحديثا كانت مسألة ادعاء الاجماع على مسائل خلافية دي مسألة في غاية الخطورة وتمضق الصف السلف الناس بياصلوا في مرحاء طلبا للوحدة وغير ذلك بيصل درجات عجيبة من درجة الناس دعوات تقريب بين السنة والسيعة احنا لا نقل ذلك بلا شك لكن مش في المقابل ان احنا نأتي داخل الدائرة السلفية ونقعد نمزق فيها أشلاء واجزاء على مسائل الواسع السلف فيها الخلاف فكان مهم جدا يعني النص على مواطن الاتفاق ومواطن الخلاف واذا كان ذلك من شخص في حجم الشيخ البراك امر طبعا الشيخ البراك من اقران الشيخ العثيمين ولو قرات ترجمه الشيخ البراك تجد انه ترجمه مشابهه الى حد كبير جدا لترجمة الشيخ العثيمين يعني هو من متأخري تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم اللي تتلمذوا عليه فترة ولكن استكملوا التلمذة على إيد الشيخ بن باز ثم برزوا كمدرسين وكعلماء مع افتتاح المعهد العلمي في الرياض اللي كان بيدرس فيه العلم الشنقيتي ونحو ذلك فخرج هذا الجيل اللي تحاول بعد ذلك إلى مدرسين في المعهد نفسه أو في المساجد او في الجامعات بعد انتشارها ثم منهم من كان له انضم إلى هيئة كبار العلماء ومنهم من كان له دور آخر الشيخ البرك كان بيكون هو المفتي الرياض عندما يغادرها الشيخ بن باز كان يغادرها كثيرا الشيخ بن باز مفتي عام المملكة وكان ي قد ي... ي... ي... ي... ينتقل في فصل الصيف من الرياض إلى الطائف أو غيرها كان ينوب عنه الشيخ البرك في الواقع عن الشيخ البرك كما ذكرنا من أقران الشيخ العثيمين ولون جهود كبيرة جدا قريبة من جهود الشيخ العثيمين أيضا في التدريس والافتاء وله تلاميذ كثيرون ولو إشرف على عدد كبير من نسل من والدكتوراه قد يكون الآن من أبرز الموجودين بعد وفاة جيله تقريبا معظم رموز جيله والجيل الذي سبقه فهو الآن من أبرز الموجودين في الديارة للسعودية الحاصب نقول الجزئية وإحنا كنا بنتكلم على أهمية هذه القضية بالنسبة لنا كانت أهمية عكسية بمعنى نحن لم نبتدأ الكلام في المسألة ولا الدندنه حولها وانما لما وجدنا من جعل كلام شيخ الاسلام التيميه الذي نص هو على ان ده ترجيحه هو نص على مواطن الاتفاق وتكلم على مواطن الخلاف ورجح ترجيح ما فظن البعض ان ده إجماع من السلف والامر التقفه الجميع وصار فتنه دي جزئيه الجزئية التانية أن البعض من أجل الدفاع عن هذه الفكرة استعمل طرقا في الدفاع في غاية الخطورة يعني قد يكون الكلام نفسه في دائرة الخلاف السائق ثم كانت خطورته أن البعض جعله موت الإجماع الخطورة الأشد ان الكلام ذاته قد يكون مقبول ولكن يدلل عليه البعض بطريقة في غاية الخطورة بمعنى انها لو اخذت ولو اللي احنا بنقولها دي هي مش لو هي حصلت او كانت حاصلة ثم ازدادت ظهورا يعني نبدي مثال مش هو ده اللي حصل بالضبط ولكن كتبصي احنا بنقول ان الـ الـ اهل العلم اختلفوا قديما وحديثا في مسألة تارك الصلاة، ألو كافر كفر أكبر مخرج من الملة عم كفر اصغر فلو جه حد وقال ان تارك الصلاة عاصي والمعصية كفر، بقى الكلام ده في حد ذاته تأصيل لمبدأ الخوارج، وبعدش المسألة مسألة ترك الصلاة لأن تريقة الاستدلال ده كلام جدلي وسياتي يعني بندّد مثال لتقريب الصورة. سيأتي الكلام اللي تقال بالضبط بقى في مسألة ترك جنس العمل وإزاي أنه هو فعلا قد يؤدي إلى نتائج قول الخبارش عمددي مثال للتقريب لو واحد في مسألة ترك الصلاة واعتبر أنه هو بكفر بها لكونها معصية فإذا الكلام مع انك حتفضل تقول أن ترك الصلاة مسألة خلافية لكن هذا الكلام بالذات لا يمكن أن يمر ولابد في الحالة دي انك تعتني بالمسألة وتعملهاش كأنها مسألة خلافية طالما ان الاستدلال بهذه الصورة كأن وهكذا ان مثلا وبالتالي كانت تحتف بالمسألة عدة امور هذه الامور في غاية الخطور مثلا قد يترجح للبعض هذه المساله ولكن يلزم انه يبين لماذا ترجحت لديه مع وجود ادله في الجانب الاخر فاذا كان جوابه عن الادله التي في الجانب الاخر انها من المجموعه ادله يجب تاويلها لانها تعارض اصلا كليا او بانها وقائع اعيان لا عموم لها مع أنها أقوال مع ان الادله الاستدل بها الاخرون اقوال لها صفه العموم وليست وقائع اعيان صار الأمر هنا أخطر بكثير من القول ذاته ولأن دي طريقة معروفة عند الكثير من أهل البدع في الاستدلال في أبواب أشد خطورة من ذلك وبالتالي المسألة في حد ذاتها كما قد تقبل الخلاف فيها ولكن طريقة تعامل البعض معها تجعلها في غاية الخطور يعني سنتدرس الرسالة على ما هي عليه بمعنى الرسالة لم تشر إلى أسماء لا من قريب ولا من بعيد فهذا أفضل وإن كان سنذكر في في الكلام تفصيل لبعض المبررات. التي تجعل المسألة أخطر من المسألة التي تجعل طريقة تناول البعض للمساله طريقة تحتاج إلى وقفة تحتاج إلى معالج. طبعا الجميع يعلم ان من أكثر الكتب التي دافعت عن هذه المسألة كتاب ظاهرة الإرجاء الدكتور صفر الحوالي. يعني مع الاعتراف يعني بفضله الدكتور صفر وجهوده الدعوية قديما وحديثا كل أخذ من قوله هو وكما ذكرنا المسألة قد تكون هينه ولكن طرق الدفاع عنها قد تجعلها في غاية الخطورة وعلى أي حال من الأشياء أيضا الطيبه أنه هناك فتوى مختصرة للدكتور صفر على موقعه ذكر فيها أن الخلاف ذكر فيها خلاصة أو ما يقارب كلام شيخ الإسلام التيمية في ان الخلاف مع مرجئه الفقهاء قريب من اللفظ وهذا يخالف الروح العامة التي كتبت بها رسالة ظاهره الارجاء واللي كانت فيها حمله شديده جدا على مرجات الفقهاء وعلى اعتبار ان هم دول المرجاه ولا مرجاه غيرهم وعلى اعتبار ان القول بعدم تكفير ثالث جنس العمل جزء من ارجاء الفقهاء فالامور احيانا تم تاخذ حظها من الدراسه والاخذ والرد ويتفاهم كل طرف ما يعني طرف الاخر ربما يعني كثير من الإشكالات قد تكون قابله للحل فالله سبحانه وتعالى ان الامور يعني ما لا يكون هناك اخذ ورد كثير في قضايا واسعه السلف وان يكون مكانها دورها الطبيعي في الدراسه يعني في مسائل كان من المفترض ان طالب العلم ما يسمعش عنها غير لما يقعد يدرس العقيدة وبيدرس عقيده شاملة بتشمل جميع مسائل الإيمان وياتي في الباب ده يسمع المساله دي فيبقى كل مسألة واخده حصتها وحجمها الطبيعي خلافا لما يكون هناك جدل وأغف ورد تجد أحيانا البعض يلتزم فيجد قضية ما مشتعلة تبقى دي هي دي هو ده حظ من الالتزام هو ده حظ من درست العلم من درست العقيدة إلى غير ذلك فيعني نحن نتمنى أن كل مسألة توضع في نصابها الصحيح يقول الشيخ البراك حفظه الله الحمد لله الذي من على من شاء بالإيمان وصلى اللهم وسلم على عبده ورسوله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد فقد سأل بعض طلاب العلم عن مسألة كثر فيها الخوض في هذه الأيام وصورة السؤال هل جنس العمل في الإيمان شرط صحة او شرط كمال وهل سوء التربيه عذر في كفر من سب الله او رسوله والجواب وعن السؤال مع انه زو شقين شق في مسألة جنس العمل وشق في مسألة هل هناك عذر في مسألة سب الدين ام لا او سب الله او سب رسوله إلا أن الشيخ اجمالا كانت اجابته تصلح أن تكون رسالة مختصرة في قواعد هذا الباب وبالتالي احنا في صرحنا لهذه الرسالة ستعامل معها من هذا المنطلق ونحاول نعتبرها أنها دراسة جديدة مختصرة نوعا ما للقضية درسناها مرة قبل ذلك بشيء من التفصيل يقول الشيخ عبد الله والجواب أن يقال دل الكتاب والسنة على أن الإيمان اسم يشمل واحد اعتقاد القلب وهو تصديقه وإقراره اثنين اقرار اللسان ثلاثة عمل القلب وهو انقياده وإرادته وما يتبع ذلك من أعمال القلوب كالتوكل والرجاء والخوف والمحبة أربع عمل الجوارح واللسان من الجوارح والعمل يشمل الأفعال والطروق القولية أو الفعل. ده باختصار حقيقة الإيمان وما يشتمل عليه يشمل هذه الأمور الأربعة قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح يذكر بعض الأدلة على ذلك نقرأها معها ثم نعود إلى تفصيل هذا يقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ظلالا بعيدا فهنا فيه أمر بالإيمان الذي يشمل أو الذي ينصرف إلى الذهن منه التصديق والإقرار والانقياد. فهذا فيه إشارة إلى أن الإيمان يشمل اعتقاد القلب وتصديقه وقالت تعالى فأأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فإذن النصوص دي فيها أمر بالإيمان وظاهر منها أن أول ما يدخل في هذا الأمر هو التصديق والمكت فهذا شاهد لأن الإيمان من ما يشمله اعتقاد القلب وتصدق وقال على انما المؤمنون انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم فهذه الآيات فيها ذكر بعض أعمال القلوب وبعض أعمال الجوارح فدل على دخول عمل القلب وعمل الجوارح في مسمى الإيمان وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة واتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فجاء عن ابي بكر رضي الله عنه تفسير البر هنا بالايمان فيبقى الـ الـ الـ البر هنا في الايه هو الايمان والايمان هو يشمل كل هذه الأمور المذكوره من اعمال القلوب والجوارح وقال تعالى ومن كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فدل هذا على ان الايمان يكون في القلب ويكون باطمئنان القلب اطمئنان القلب من الايه من الايمان وقال تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس باجماع المفسرين يبقى هنا كانت هذه نزلت لما حزن لما غيرت القبلة وحزن الصحابة رضي الله عنهم على إخوانهم الذين ماتوا قبل أن يصلوا إلى الكعبة فظنوا أن صلاتهم غير مقبولة فأنزل الله وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم طبعا الآية من القواعد التي اخذناها في أصول التفسير أن الآية قطعية الانطباق على سبب نزولها أو سبب النزول قطعي الدخول في الآية وبعدين بعد كذا الكلام بعد ذلك نطبق قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فاذا هنا العبرة بعموم اللفظ وما كان الله يضيع ايمانكم منكم أي من أدى طاعة لأن الطاعات كلها من الإيمان بحسب الممكن والمستطاع ممكن ناخد من دي قاعدة قلنا شيخ بيكلم عليها كتير جدا إن كل من أدى العباده بأي بالممكن والمستطاع في حينه فهي مقبولة عند الله تبارك تعالى لا ولا يطلب في الدنيا بإعادة وما كان الله ليضيع إيمانكم لكن هنا الـ الـ الـ لو فيه منازع في دخول العمل في مسمى الإيمان نحتاج نبين له ان احنا ما استدلناش بالمساله مش فيها دور بمعنى احنا هنقول له العمل داخل في الإيمان ويبقى الايه دي افهم منها ان من دي الصلاه لا العكس هنقوله نحن متفقون على ان الايه نزلت بسبب تحويل القبله ونزلت ان المقصود هنا هو الصلاه يبقى جزء من الصلاة من الإيمان، لأن أكيد الآية بتتكلم على الإيه، على الصلاة، على الأقل، والراجح نداخل داخل معاها مدام ما قالش وما كان الله بيضيع صلاتكم، وإحنا عندنا أدلة تانية بتقول إن الإيمان عام من الصلاة، لأن الإيمان إيه، بيشمل الطاعات كلها، فيبقى إحنا الآية ذي تظل لها الدلالة عندنا أوسع من مجرد عدم إضاعة الصلاة أو حتى الصلاة المخصوصة اللي نزل عليها الكلام صلاة من صلى إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة ولكن هم لازم يعترف بأن مدام الآية دي نزلت بهذا السبب يبقى, يبقى الصلاة إيمان وإلا ما ينفعش واحد يسأل عن الصلاة أو يسأل عن شيء ونجب إجابة لا تتعلق به البت ينجب بنفس بلفظ مساوي يقول هل الصلاة دي مقبولة نقول له الصلاة مقبول أو بلطف أعم يتقال هي وغيرها مقبول يبقى هنا دب معنى المعنى الآية يقول الايات في هذا المعنى كثيرا وفي الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس لما أتوا اليه قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيع قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندام فقالوا يا رسول الله إنما إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن اربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقان الصلاة وإتاء الزكاة وصيام رمضان تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن اربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت ربما قال المقير وقال احفظوهن واخبروا بهن من ورائكم طبعا الشاهد تفسير الإيمان بهذه الأعمال الظاهرة فدل على أن الظاهره الظاهرة من, من الإيمان إن السؤال الآخر كان عن الأشربة لأن العرب كان عندهم مياه جوفية والماء الجوفية مالحة فكانوا يحسنون طعم الماء بأن ينبذوا فيه ثمر الزبيب والتمر لكي يحلو فده دي مسألة النبي في معروفة في الفقه بينبذوا الثمر في الماء لكي يحلو لكن العرب كانوا يشربون الخمر فربما تعمدوا في وفق اعتقادهم في الجاهلية انه من الممكن الحصول على فائدة مزدوجة ان طعم الماء يحلو ويكون في ذات الوقت اشبه بالخمر المخفف فيتعمدوا ترك الامر الى ان يدب فيه الإسكار فلما جاء الإسلام نهى عن الانتباذ في أول الأمر ثم نهى عن انتباذ مخصوص وانتباذ كما ذكرنا نبذ الثمر في الماء ليحلم إلا انتباذ المخصوص الانتباذ الذي يمكن أن يكون الإسكار فيه سريع فالانيه المصنوعه من أشياء عضوية يعني جذع النخل كانوا يمطروه ويعملوا إناء فيبقى الاناء ده دا في داخله اصلا مكونات عضوية قابلة أنها تساهم على او غلاف الدباء القرع العسل غلافه يكون سميك ايضا أو نحو ذلك. فنهاهم عن هذه الأواني عدا ذلك ينبذوا هل الأمر المسألة بيسأل فيها كثير أيضا من ضمن الأشياء أنه نهاهم إنه هو عن نبذ أكثر من ثمرتين في إناء واحد البعض بيسأل كثير عن حكم ذلك الراجح أولا الأمر في النهاية استقر على أنه الإذن بالانتباذ على أن يكون مسكرا استقر الأمر في نهاية التشريع على ذلك مع أن معظم العلماء ذهب إلى كراهة نبذ ثمرتين في اناء واحد لأنه وإن كان الأمر استقر على ألا يشرب أن يشرب مسكرا أنه يجوز الانتباذ على أن ألا يشرب مسكرا إلا أنه يبقى الاحتراص من الأشياء التي تسرع بذلك الناس احيانا يسأل كثير عن فعل ذلك والضار الذي يحصل في زماننا هو نوع من وضع السمر المجفف في الماء ثم شربه في ذات الوقت هذه مسألة غير مسألة النبيذ بمعنى انه صار الآن في حكم المقطوع به انه لن يصل إلى الإسكار لما كان الأمر في هذه الأحوال لا سيما إن مفيش نهي على الراجح من نهي فقط بالأمر عن بال لا يصل الأمر إلى حد الإسكار ومنه من سينبذ ثمر في الماء ويتركه فترة فالأولى أن ينبذ ثمرة واحد والأولى الا يبقى هذا النبذ النبيذ عنده اكثر من يوم أو ليله كما كتب عيسو رضي الله عنه تصنع تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم بالليل فيشرب منه بالنهار ثم طريقه ثم تنبذ له وتنبذ له بالنهار ليشرب من الليل فلا يبقى اكثر من حاصل هنا الحكم الاخر في الحديث متعلق بموضوع غير الموضوع نتكلم فيه تتعلق بموضوع الأنبيذة وفي نهي عن هذه الأواني التي تساهم في سرعة إسكار النبيذ فنهي عنها ونهي ايضا عن أمور أخرى ثم انتهى الأمر بالإذن بالانتباه على ألا على أن لا يكون قد وصل إلى حد الاسكار يقول وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور ففي صحيح مسلم عن ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من را منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع قلبه وذلك اضعف الايمان فجعل انكار المنكر على درجات وجعل الأخيرة منها اضعف الايمان فهذا يدل على ان الاولى منها اقوى الايمان فذل على أن انكر المنكر من الايمان ودل ايضا على مساله ان الايمان يزيد عليه وينقص وقد اصطفاض عن ائمه اهل السنه مثل مالك بن انس والاوزعي وابن جريج وسفيان الثوري وسفيان بن عيين ووكيع بن الجراح وغيرهم الكثير قولهم الإيمان قول وعمل وأرادوا بالقول قول القلب واللسان وبالعمل عمل القلب والجوارح قال الاسلام الإسلام المتدينة في العقيدة الواسطيه ومن أصول اهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يقول فظهر أن, أن اسم الإيمان يشمل كل ما أمر الله به ورسوله من الاعتقادات والإرادات وأعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح أفعالا وطروكا فيدخل في ذلك فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وإحلال الحلال وتحريم الحرام وهذه الواجبات والمحرمات بل المستحبات والمكروهات على درجات متفاوتة تفاوتا كبير يبقى كانه كده انتهى من تقرير القاعدة الأولى من قواعد الباب قبل أن يخوض في السؤال في الإجابة على السؤال اصلا القاعدة الأولى من قواعد هذا الباب أن الإيمان قول وعمل في الواقع كما رأيتم من الأدلة التي ذكرها الشيخ والمذكورة في عمد كتب أهل السنة في هذه العقيدة ليس فيها تصريح بلغض الإيمان قول وعمل من القرآن ولا من السنة وإنما هي كلام أهل العلم كلام أهل العلم تلخيص للأدلة التي قرأناها من الكتاب والسنة الآن لو أخذنا النص النبوي في المسألة النص نعرف في المسألة بيقول الإيمان بضع و70 أو قال الإيمان بضع و60 شعبة أو بضع و70 شعبة علاشة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان ده النص النبوي في بيان أن الإيمان شعب متعددة والشعب هي لا أعدناها إللا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ومنها الحياء ده ده في الحديث دوت وباقي النصوص فيها ومنها الحب والخوف والرجاء والتوكل وفيها ومنها الصلاة والزكاة والصوم والحد فعلم دي شامله لكل شعب الدين طيب إذا كان الأمر كذلك أنه هو الشرع بين دخول أعمال القلب وأعمال الجوارح في مسمى الإيمان وبين أنه بضع وسبعون شعب أما ليه العلماء قالوا الإيمان قول وعمل ده نوع من الاصطلاح او نوع من الترتيب للشعب لهذه الشعب كأننا جمعنا الشعب دي كلها في شعبتين كبر شعبة القول وشعبة العمل كما ذكرنا قبل ذلك الغرض من ذلك إن بعض هذه الشعب متساوية في الحكم إن القضية مش دائما أن الكلام على الإيمان ومسائل الإيمان والكفر ومتى يدخل العبد في دين الإسلام ومتى يخرج منه الكلام له فوائد أعظم من كذا فلما نتكلم على الإيمان كاسم شريف يخاطب به المؤمن وفي مجال الدعوة والتربيه مهم انه يعرف ان بضع وسبعون شعبة يعدهم مع نفسه كده ويشوف أنه فيهم إيه شعب الإيمان اللي هو حققها وإيه شعب الإيمان اللي محققها فإذا الخطاب النبوي غلب عليه المخاطبة الجانب التربوي والجانب العقيدة في حالة البناء أنا دايما على الدفاع عن العقيدة ومعظم الكتابات في العقيدة بطريقة الترتيب والتبويب متأثرة بوجود خص، فانت بتعبر التعبير الذي يغلق الباب أمام الخص ان يحرف العقيدة. وطبعاً بنشك شك غلط شريف وصار عليه العلماء، يمكن من القرون الأولى. إحنا نقول من قول وعمل ما هو ده أحد الأمور اللي الصياغة فيها تأثرت وجود خصوم وجود مخالفين. ولكن الصياغة النبوية كانت الإيمان بغم وصابرنا شعب وانت المتابع للكتاب والسنة ولو افترضنا ان مفيش خوارج ولا في مرجئة ولا في كلام من ده عرف ان كل الحاجات دي داخلها في الإيمان وانه عشان يبقى مؤمن الإيمان الذي يعني يكرم أصحابه الكرامة العليا على انه يجمع الشعب دي كلها ويعدها, ويعدها ويشوف ايه اللي موجود منه فيها ده حتى جه بقى لان في خصال منها البعض بيستصغرها فجاء التنبيه عليها اربعون خصله اعلاها منيحة العنز ده الخطاب التربوي بقى بيقولك في اربعين خصله من خصال الايمان ممكن تستصغرها لأن أعلى واحدة في الاربعين دول انك تمنح عنز صغيرة للجار يحلبها يعني نص كيلو لبن تقريبا أو أقل يقول أربعين خصلة أعلىها منيحة العنز فذا ارشاد إلى ان في شعب من شعب الايمان أو خصال من خصاله تضق في أعين الناس المؤمن الحريص على ايماني يدور عليه يضاء ويعده أنا أقول الايمان الإيمان بضعنا سابعنا شعبة حتى يحرص الإنسان على البحث في هذه الشعب إيه اللي موجود منه فيها وإيه اللي مش موجود لكن لما جي الكلام ان بعض أهل البدع أخرج قسم من الإيمان منه وبدأ أو قصر الايمان على القول الشعب شعب اعمال القلوب شعب كثيره واعمال الجوارح شعب ايه كثيره فالبعض قصر الايمان على القول فبدا السلف يرد يقول الايمان قول وعمل يبقى الايمان قول وعمل دي للرد على المرجئه صياغة للأدلة اللي احنا قلناها ديت للرد على المرجئه طبعا مسألة المرجئة والخوارج لابد نفهمها برضو عشان نشوف الصيغه دي كانت ازاي سأنا على الاقل دلوقتي بنقول ان الـ الـ هذه الصياغة قول اهل السنة الايمان قول وعمل كان الغرض منها الرد على المرجئه ثم تفرعهم تاني الشعبتين الكبار دول كده قول وعمل من أول العنوان كده تميز كلام أهل السنة عن كلام المرجع يقولوا القول قول القلب وقول اللسان والعمل عمل القلب وعمل الجوارح ده لما دخلوا في الجزئية اللي بعد كده وذي للرد على المرجع والخوارج في آن واحد طب لما الإيمان بدر وسبعون شعبه أو قول وعمل طيب إذا زال او فقد العد بعض هذه الشعب بماذا يحكم عليه فوجدوا ان قول القلب ده حاجة في شبه اتفاق على أهميتها وأثرها في الإيمان بسرعة وأخرى كذلك قول اللسان وعمى أعمال القلوب معظم الناس اعطتها حكم واحد وهو يعني بالمعنى أنها فعلا متشابهة منهم اللي دخلها ومنهم اللي خرجها لكن هي عموما حكمها متشابه وأعمال الجواري حكمها متشابه فهلو قراصب احنا نقسم الإيمان إلى أربع شعب كبيرة أو شعبتين كبار ينقسم إلى أربعة بعد ذلك هو برضو في إعادة ترتيب للبضع وسبعين أو بضع وستين شعب على أربع شعب كبار لو تلاحظ هنا احيانا يقولوا اللسان زي ما هو بينقل هنا عن شيخ الاسلامي وخمسه لكن القول قول القلب وقول اللسان والعمل عمل الايه القلب واللسان والايه والجوارح لكن الشائع عندما يتكلم المتكلمون في مسائل الإيمان والكفر يقولوا واللسان جارحة من الجوارح يقولوا عمل القلب وعمل الايه الجارح واللسان مع مين اللي بيهتم اللسان علماء السلوك يلاقوا اللسان ده جارحه يتالف فيها مؤلفات عباداته ويعني سواء الأمور المامور بفعلها أو المنهي عن فعلها والمامور بتركها امور كثيره جدا فاللسان جارحه عظيمه الخطر فيحتاج يفصل في الكلام لكن هنا فسأل من الكفر لا اصلحنا فصلنا قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين في الشعب لوحده وده تقريبا العباده القولية اللي ايضا في شبه اتفاق على ان لها وضع خاص فيما يتعلق بمسائل الايمان اما سائر اعمال اللسان وهكذا كذا هي من ضمن الجوارح فيبقى في النهايه الاصطلاح استقر لخدمه الفكرة الاصليه هو تعبير عن الأمور الدوارة في الصرع بطريقة تخدم الفكرة وتبين وتميز الحق من الباطل. انتينا في عند الإمام قول وعمل القول قول القلب وقول اللسان والعمل عمل القلب والجوارح. السؤال اللي هو لسه ما جاوبش على السؤال الذي سئل وهو اثر ترك شيء من هذه الشعب على الإيمان في الواقع نحن نترك الرساله شوية لنماهد بتمهيد سبق قلنا لما درسنا المسألة بالتفصيل ولكن لكي نفهم هذه القضاء بنقول إن في اللغة بل في العقل عند اي في كل لغات الدنيا ان يوجد شيء مكون من اشياء له ابعاد فكون ان يوجد شيء له ابعاد ده موجود كتير في كل الدنيا احنا بنقول ده في كلام اهل اللغة ده تجوزا وإلا ما هوش مختص بلغة العرب كل اللغات فيها كده بمعنى المسألة دي مسألة عقلية منطقية بيعبر عنها بألفاظ سواء بالعربية أو بغيرها نقول مثلا الشجرة دا كده ما تقول شجرة بينصارف ذهنك إلى الـ هذا الـ هذه الذات المعروفة المكونة من أبعاد جذر وصاق وأوراق وثمار كل ده على بعض اسمه ايه اسمه شجر تقول الإنسان صرف ذهنك إلى هذه الذات المعروفة المكونة من أعضاء ظاهرة وباطنه معروفة من أعضاء الإنسان وعلى, وعلى هذا فقس فاذا في عرف الـ الـ يعني الإنسان وفي قواعد المستقرة بالضرورة في عرف الأدميين أنهم يوجد أشياء مكونة من أبعض وأنهم إذا أطلقوا الاسم انصرف الذهن إلى الهيئة بكل أبعض السؤال إذا تخلف بعض هذه الأبعض أو فقد ما أثر ذلك على بقاء الاسم على الباقي يعني انسان بوطر منه عضو ده المثال بعد كده الانسان اللي بوطر منه عضو ده ماذا يستحق لفظ انسان ولا بقى شيء اخر فهنا المحك ان البعض احيانا يجيب مثال ثم يعمم هو المثال صح لكن من اين له بالتعميم المساله في غايه الاهميه بيعملها ناس كتير يعني عن بقصد وبغير قصد وده بيتكرر كتير جدا في مناقشات النصارى بالذات ان إن شاء الله يوم الثلاث هنبتدي في سلسله كنا قلنا كتاب تحفه القريب إلا أن نظرا لعدم توفري كثير من الإخوة تكلم على أنه مش موجود هتكلم عن كتاب محاضرات في النصرانية للشيخ أبو الظهر رحمه يوم الثلاثة المقصود أن في المناظرات تلاقي كثير أسلوب من أسلوب الاستدراك بهذه الصورة يجيب مثال هو صح وبعدين يعممه أو يقول وكذلك الحال هنا وكأن ينبغي أن نسلم بذلك لا المثال ما هو إلا وسيلة لتقريب فكرة بعد ما نفهمها لازم نتأكد أنها منطبقه على الحالة اللي احنا فيها ما ممكن يكون قال دي صح وموجودة وتوجد في الدنيا لكن مش منطبقة على الحالة اللي احنا ايه نتكلم عليها في امثله قديمة مذكورة في الكتب في مثال إيمان بالذات أو مثال أي الشكل الهندسي اللي اسمه مثلث؟ الشكل الهندسي اسمه مثلث مكون من أبعاد له ثلاث أضلاع. لو حذفت منه عض لم يستحق الباقي اسمه مثلث. الباقي بأسموه زاوية. فاذا ده مثال ومثال صحيح في ذاته ينفع أقولك وبالمثل لو إن إنسان بطرت يده مات لا يبقى إذن منقول الصورة العامة في الحياة أن الشيء المكون من أبعاد إذا زالت هذه إذا زال بعض هذه الأبعاد فمن المتصور ان يكون الباقي ماذا يستحق الاسم او ان يكون لا يستحق الصورة الاعم نقول الشيء المكون من ابعاد سوف نجد بعض ابعاضه متى فقد هذا المجموع صار الباقي لا يستحق الاسم قول مثلا زي القلب في الإنسان ده لو نزع حيموت الإنسان زي الساق في الشجرة زي الـ الـ الـ الأعمدة في البناء اللي قائم على أعمدة إلى غيره يبقى إذن الشيء المكون من أبعاد الصورة العامة إن احنا نلاقي بعض هذه الأبعاد يزول الشيء بزواله او بحيث يبقى الباقي لا يستحق الاسم لو واحد جاب ورقة شجرة تقول له ايه دي يقولك لك لا دي شجره ناقصه جذر وساق وفي لا ما بقتش ايه شجره مع انها جزء من الايه؟ من الشجره لكن لما شلت منها الجذر والساق صارت ايه ليست شجره فاذا الشيء المكون من ابعض بعض هذه الأبعاد إذا زالت زال الشيء بالكليه أو لم يستحق الاسم ودي بلغه الفقهاء بيسموها اركان او شروط وهيجي تعليق على كلمه شروط دي لان دي ايضا مما دارت حولها معارك تأسف ان تدور معارك على لفظ بهذه الصوره مع ان المعنى واضح ومفهوم وأبدع علماء وكلام عجيب الشيخ هنا علق عليها ايضا أعمون الشيء مكان أبعاد وتصور أن بعض هذه الأبعاد إذا زالت زال الشيء بالكليه أو لم يستحق الباقي الاسم وهذه تسمى بلغة الفقهاء أركان أو شروط او نحو يبقى دي مثالها في الحياة عندنا بقى اوراق اشجار او ثمار أو نحو ذلك بس مفيش غصن انقطع من شجره مش واقف ملوش لصاق ولا جذر بقى هو هو ما دام فقد استقو الجذر يبقى هو ما شجر مثاله الإنسان نزع قلبه أو توقف أو صار ميت وهكذا في المقابل هناك أبعاد إذا زالت بقي الشيء وإن كان ناقصا يبقى زي الأوراق في الأشجار زي الأعضاء التي لا يكون في فقدها موت في الإنسان ولكنها ولكنه يحتاج إليها في معاشه وهكذا يبقى دي بلغة ممكن نسميها واجبات بحيث انه اللي تاركها أو اللي فقدها عنده نقص وهكذا هناك أشياء إذا وجدت كانت فضلا للموجودة عنده وإذا فقدت لا تعتبر ثمن. ودي وده بلغة فقدت ايه مستحبات كأن ده الإطار العقلي العام للشيء المكون من أبعاد بعض أبعاده واجبات وبعضها, مواج... وبعضها أركان وبعضها واجبات وبعضها إيه نيجي مثال زي مثال المثلث عايزين نقول إيه أبعاده الأركان وإيه اللي واجبات وايه المستحبات نلاقي كل أبعاده أركان مفيش إشكال ده بحكم تعريفه عند اللي عرفه المثلث ده شكل هندسي له تعريف في ناس اصطلحت على تعريف معين سموه مثلث لما نيجي نطبق التعريف ده على أبعاده نلاقي ان كل الأبعاد ضرورية لو شلت منها حاجة مش هينطدر التعريف اللي اسمه مثلث ده عليه مش هبقى اسمه مثلث خلاص يبقى ده مثال موجود اسمه كده الأملاح الكيميائية زي ما هم دايما بيمثلوا بيها ايضا لو انت شلت شق من اللبنين لم يستحق التاني الاسم يبقى ده شيء مكون من ابعاد والابعاد دي كلها اركان تيجي لمثال الشجرة تلاقي لا في اركان في واجبات في مستحبات تيجي لمثال السيارة تيجي لمثال الحجرة البيت الانسان كل دي امثله هتلاقي فيه حاجات فقدها يساوي إن الشيء لا يستحق الاسم أو أشياء مهمة ولكن فقدها لا يؤدي إلى ان الشيء قد زال بالكلية زال يستحق الاسم وفيه أشياء يتفضل به البعض على البعض طيب لما يجي بحد يقول والإيمان نقوله زي ما جينا في كل حاجة من دي وروحنا لتعرفها يبقى في الايمان هنروح لتعريفه والايمان ده خلاص طب نروح لتعريفه في اللغه ولا في الشرع يبقى دي مساله هنروح لتعريفه في الشرع ولكن الله ترى يقول إن انزلنا القران عربيا نقول له لغة العرب التي نزل بها القران تتيح لأهل عرف معين أو فن معين أو علم معين أن يقيدوا استعمال اللفظ في اللغة فيصير أو يخصصوه فيصير أخص من استعماله الأول وذا شائع في لغة العرب وفي غير اللغة العرب في والشرع تصرف في هذه الألفاظ في كثير من الألفاظ اللغوية بحيث صارت في خطاب الشرع أخص من خطابها الأصلي كلفظ الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيره وكذلك الإيمان فالقاعدة أننا نرجع في تفسير الألفاظ الواردة في الخطاب الشرعي أولاً إلى الشرع هل وجد تف... هل وجد تفسير وتفصيل لهذا اللفظ أم لا فإن كان فلابد الرجوع نرجع إلي. وإلا رجعنا إلى لغة العرب لأن الشرع خاطب الناس بلغة العرب فإن أراد استعمال اللفظ بمعنى خاص بينه وإلا فإن كان لم يأتي له ببيان خاص فيكون بيحلهم في فهمه على لغة الإيه؟ العرب ولفظ الإيمان كما ترى الأذلة في الكتاب والسنة لا تحصى كثرة في بيان معناه فإذن يرجع فيه للإيه؟ للمعنى الشرعي رجعنا للمعنى الشرعي ولأنا بضع وسبعون شعبة ولأنا قول وعمل أو اختصرنا الكلام ده قلنا قول وعمل نرجع أيضا للصرع الذي أخبرنا بأن لفظ الإيمان مكون من أبعاد أن الإيمان يشمل مجموعة من الشعب لنعلم أثر غياب أي شعبه من شعبه على بقاء مسمى الإيمان فسنجد الـ الـ الـ وفق الكلام الذي ذكرناه كقاعدة عقلية عامة الطبيعي إن احنا نلاقي بعض الشعب أركان وبعض الشعب واجبات وبعض الشعب مستحبات وبالفعل إذا تتبعنا الخطاب الشرعي سنجد أن الأمر كذلك بأن نعرف بعد ما عرفنا أن شعبة يلزمنا بعرفة ما أي هذه الشعب يمكن أن يقال عنها أنها أركان في الإيمان وأيها يقال عنه واجبات وايها يقال عنه مستحبات بتتبع نصوص الشرع سنجد الشعب للشرع نفى الإيمان عن تركها نفيا تاما وأخرج من الإيمان فتكون دي هذه أركان التي يستحق صاحبها الذم وإن لم يخرج من الإيمان يكون ذي واجبات التي يتفضل بها أهل الإيمان دون أن يثم تركها فتكون هذه من المستحب نقرأ جواب الشيخ هنا الشيخ لم يفصل هذه القضية وإنما يعني على تأثرا بأن الأمر هو إجابة سؤال واستحضارا لأن السائل لا يسأل هذا السؤال إلا هو الذي قدر من الدراية بالمسألة أجابه على جزئية أي هذه الشعب تعتبر أركانا أو شروطا بعد ما بين الايمان إيه بدعو 70 شعبه أو إنه كما ورض عن السلف المقاول وعمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب والايه وعمل الجوارح قال وهذه الواجبات والمحرمات بل والمستحبات والمكروهات على درجات متفاوتة تفاوت كبير وبهذا يتبين أنه لا يصح اطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال بل يحتاج إلى تفصيل كلمة العمل ما قالش عمل الجوارح العمل أشمل كمان من عمل الايه؟ الجوارح قال فإن اسم العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح قد بالك ويشمل الفعل والترك ويشمل الواجبات التي هي أصول الدين الخمسة وما دونها في جانب الفعل وقال بيشمل الفعل والترك وجانب الفعل في أفعال يعني أعلى من غيرها على رأصها واجبات الدين الخمسة اللي هي أركان الإسلام وفي الترك أعلى الطرق شأنا يجب تركها ترك الشرك ولا والكفر وفي ترك سائر الذنوب ولا ايه والمعاصي طيب ايه اللي من ده ركن بيقول فاما ترك الشرك وانواع الكفر والبراءه منها فهو شرط صحه لا يتحقق الايمان الا به بلك لان المساله مش نطول كتير البعض يألف مؤلف كبير جدا هو عبارة عن نقول مترادفة في معنى واحد فالبعض لما بيجي يحتاج بهذه المسألة بيأتي بالنقول التي كفر فيها السلف غلاة المرجئة اللي قالوا انه مجرد مقال الايمان اعترف بالايمان هو يلزم يقول الصلاة في الدين لكن ما يصليش مش انه يتركها تكاسلا لا لا يلتزم الصلاة يقول الزنا إن, الزنا ان الدين قال ان الزنا حرام ولكن لا يلتزم تركه مش انه يلتزم تركه ثم تأخذه شهوة او هوى الى غير ذلك هذول شايفين إن انه لا يطلب في الايمان لا عمل القلب ولا عمل الجوارح مطلوب بس التصديق والإقرار فذول كده وصلوا إلى الاستحلال فكفرهم السلف البعض احنا بنقشك في جزئية زي دي وعن يجيب عشرات أو كل مئات احيانا النقول في جزئية واحدة النقول مترادف وربما عن العالم الواحد أكثر من نقل هنقول إن هنا الشيخ بيبين ان من ضمن العمل الذي هو ركن الترك ترك الشرك مش مجرد ان, إن الشرك حرام ترك الشرك وانواع الكفر والبراءه منها فهو شرط صحه لا يتحقق الا به وأما ترك سائر الذنوب خد بالك وقت اتقلب على الفعل وعلى الايه وعاد ترك قال في جانب الترك مطلوب ترك الشرك وانواع الكفر واما ترك سائر الذنوب فهو شرط لكمال الايمان الواجب في جانب الفعل قال واما انقياد القلب والفعل في في عمل القلب وعمل الجوارح قال واما انقياد القلب وهو إذعان لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وما لا بد منه لذلك من عمل القلب كمحبة الله ورسوله وخوف الله ورجائه لماذا كذا قيادة القلب أو عمل القلب وإقرار اللسان يقول وأما القلب وإقرار اللسان وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو كذلك شرط صحة لا يحقق الإيمان بدونهم بدونهما يبقى إيه اللي من العمل شرط شرط صحة أو ركن في جانب الطرق ترك الإه الشرك وفي جانب الأفعال قول القلب وقول الايه اللسان يقول وأما أركان الإسلام بعد الشهادتين فلم يتفق أهل السنة على أن شيئا منها شرط لصحة الإيمان بمعنى أن تركه كفر بل اختلفوا في كفر من ترك شيئا منه كما ذكرنا الكلام في غاية الوضوح كان الشيخ بعد كده في يرى في النواقض الإعراض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به وسياتي الكلام عليها نحن نتكلم في مقام الإجابة على سؤال عن جنس الأعمال اللي يكفر وإن ما يكفرش فبيذكر مواطن الاتفاق ان أهل السنة اتفقوا على ان ترك الشرك وفي جانب الطرق وعلى ان قول القلب وقول اللسان في جانب الأفعال شروط في صحة الإيه؟ الإيمان وأنهم واتفقوا أيضا على أن سائر الذنوب إيه؟ ترك سائر الذنوب ليست شروطا وفعل سائر الطاعات ليس شروطا إلا ما كان في أركان الإسلام الأربع بعد الشهادتين قال لم يتفق أهل السنة على أن شيئا منها شرط لصحة الإيمان بمعنى أن تركه كفر بل اختلفوا في كفر من ترك شيئا منها وإن كان أظهر وأعظم مختلف فيه الصلوات الخمس لأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ولما ورد في خصوصها مما يدل على كفر تارك الصلاة كحديث جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه مسلم في صحيح وحديث برايد بن الحصيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر وأما سائر الواجبات بعد أركان الإسلام الخمسة فلا يختلف أهل السنة أن فعلها شرط لكمال إيمان العب وتركها معصية لا تخرجه من الإيمان يبقى هنا الشيخ لم يذكر فيما اتفق عليه أهل السنة شيء يسمى جنس العمل أو غيره وإنما ذكر ان فيه خلاف في الإيه؟ في الأركان الأربعة بعد السهادتين فيبقى إذن المتفق عليه من أهل السنة واضح والمختلف فيه واضح كما هو بينه وهذا كلام واضح هذا في كلام الشيخ السلام وان كان أحيانا يبقى نتيجة طول الكلام في قدر من التداخل إلا انه من تضبر فيه اتضح له وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله فده الحاصل في المسألة إجابة كما ذكرنا بين في بيان مواطن الاتفاق ومواطن الخلاف هنا للتنبيه أيضا يقول وينبغي أن يعلم أن المراد بالشرط هنا معناه الأعم وهو ما تتوقف الحقيقة على وجوده سواء كان ركنا فيها أو خارجا عنها فما قيل هنا أنه شرط للإيمان هو من الإيمان البعض يعني يقيم الدنيا لا يقعدها لخلاف لفظي لمن قال من العلماء ان الاعمال الجوارح شرط كمال او قال ان الاعمال النقول القلب وقول اللسان شرط صحة مش اصده ان الشرط زي الوضوء مع الصلاة كده باستراحة الاصوليين انه هو يكون خارجا عن المهيب وأنما يقصد الشرط بمعنى اللغوي يشترط لكي يكون هذا مؤمنا أن يكون قد أتى بكذا البعض يحاول ينسج معارك في خياله من اللي قال كلمه شرط دي كان عايز يصل إلى قول مرجية الفقهاء هو لو كان عايز يصل كان قال الامر ما يبقاش واحد يمكن قول مرجية الفقهاء ثم لعبارة يقال التعبل بل هو يريد أن يبطن داخلها قول مجلد ايه قول مجلد الفقه احنا ضربنا مثال للإيمان بالشجر قد لما جينا بينا الشجرة ده كلام عند أهل اللغة دي اسمها شجرة ولما تشيل منها تساقط أوراقها طفل عندهم شجرة بس شجرة ناقصة إلى غير ذلك لما جينا نطبق ده على الإيمان لازم نتأكد أن المثال منطبق وفق وصف الشرع للإيمان فيبقى كده كل استخدامنا لكلمة الشجرة أو المثال الشجرة هو مثال تقريبي وتوضيحي مش هيبقى مجرد إثبتنا الحاجة في الشجرة يساوي أنها ثابتة في الإيمان لازما وأن كان هو فعلا المثال ماشي معنا لغاية الآخر بمعنى الشجرة فيها ثمار في حاجة اسمها ايه ثمرة ليه اهل اللغة سموها ثمرة لان دي بتبقى نتاج عمليات امتصاص الغذاء وغيره في الايه في الجذر والساق فالثمرة هي ثمرة للايه للشجرة وهي جزء منها يبقى ثمره الشجره جزء ايه؟ جزء منها غير لما تقول مثلا وده برضو ممكن في مثال اخر تقول ان ال في ال الشمس اثمرت النبات ان الشمس الضوء ده ساعد على خروج الثمره لكن ده مش جزء من الايه؟ من النبات لا, لا ولا ولا الثمرة جزء من الشمس ولا الضوء ده جزء من عبارة ممكن يحصل نوع من التأثر ونقول دي ثمرة لذا ولكن ما ده جزء إيه جزء من دي. وممكن يكون جزء لما تقول ثمرة ده كمسألة لغوية بقى. نشوف أصدق أن أصدق إيه أهل السنة بيقولوا ألا عمل الجوارح ثمرة لعمل القلب البعض حيعتبر دي كده جناية عظمى لكن هذا هو نص الحديث قالوا إن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله قالوا وهي لإيه القلب مش مشكلتنا بقى ان مرجئة الفقهاء قالوا كلمة ثمرة بمعنى خاص عندهم وهو أنها أثر لما في القلب ولكنها ليست جزء من, من الإيمان يعني عندهم الإيمان هو ما في القلب طب والجوارح أثر لما في القلب وأثر للإيمان ولكن ليست إيه؟ جزء من الإيمان أهل السنة عندهم ان القلب ان الجوارح ثمر لما في القلب ومجموع الاثنين على بعض اسمه ايه إيمان كما فكان الإيمان شاملا للازم والملزوم يبقى يلزم مما في القلب عمل الايه الإيمان يشمل الاثنين فلما يجي حد ويؤكد إن عنده ان الإيمان قول وعمل وبعدين يقول إن العمل ده شرط كمال وده شرط صحة يبقى كلمة كنه صرح إن الإيمان قول وعمل ينفي أي شبهة في كلمة إيه انه اصده بالشرط ما كان خارجا عن المهين لانه قال انه داخل صرح بانه داخل في الإيه؟ في المهين انه, إنه الاعمال عنده داخلة في الامان فالبعض بيجعل هذه القضية قضية مفاصلة ومنازلة ويسترح شاع في كلام العلماء وقبل لانه معنى واضح ولانه بيستخدم الشرط هنا بمعنى لايه اللغوي لا بمعنى الاصطلاحي ويشترط يعني كأن تقدير الكلام يشترط لكي يقبل إيمان الرجل أن ينطق بالسهدات يشترط أن يوجد قول القلب وانقياده إلى غير مرجية الفقهاء بقى بيقولوا أن الإيمان هو ما في القلب فقط بل هو التصديق فقط وبيؤولوا الأحاديث الواردة أو النصوص الكثيرة الواردة في ان الأعمال من الإيمان يقولون هي من ثمراته خارجة عنه وأهل السنة بيقولوا عمل الجوارح ثمر لما في القلب ومجموع الاثنين يسمى ايه ايمانا واضح كده الفرق من الاثنين لعلنا ايضا نضطر ان احنا نبين ليه وجهه الفقهاء قالوا كده او عموما كل فريق قال ايه والشيخ قالوا هنا باختصار شديد جامع نقائه ونفصله في المره القادمه ان شاء الله تبارك وتعالى بعد ما بين ان كلمة شرط لا تستأهل الواردة في كلام كثير من العلماء وشرح كتب السنة لا تستاهل الجلبة التي صنعت حولها يقول وهذا التفصيل كله على مذهب أهل السنة والجماعة فلا يكون من قال بعدم كفر تارك الصلاة كسلا أو غيرها من الأركان مرجئا كما لا يكون القائل بكفره حرورية لأن دي مثال خلاف من إيه من أهل السنة وفعلا إحنا دي تأخذ حجمها الطبيعي طالما اعترفنا بأنها واسعة السلف يبقى لابد من مناقشتها نعم يكون مناقشة وترجيح كساء النساء الفقهي أو غيرها مما واسعة السلف وإنما يكون الرجل من المرجئة وده توصيف سريع ودقيق جدا لكلام وال والخوارج ومرجية الفقهاء قال وإنما خذ بالك برضه أسلوب الحصر لأن البعض عنده قضيه ترك جنس العمل اللي هي دي علامة الإرجاء وإنما يكون الرجل من المرجع بإخراج أعمال القلوب والجوارح عن مسمى الإيمان لو قال ان الإيمان هو التصديق فقط يبقى ده إيه ده قول المرجع تقول له الأعمال القلوب وأعمال جاهك لا مش من الإيمان سواء قال إنها ثمره أو ثمره خلاص هو أخرج يبقى كده ده إيه من المرجع وبعدين بعد ما إذا أخرج العمل المسمى الايمان الإيمان كان مرجعا فإن كان مع قوله بإخراج العمل المسمى الايمان الإيمان يقول بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وترطب العقوبات فهو قول ملجأة الفقهاء المعروف يبقى رغم انهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان لكن ما استحلوش المعاصي قالوا هي من واجبات الدين لكن مش هنسميها إيمان يبقى عندهم يجب الطاعات واجبة الوائب يوجب الواجبات ويحرموا الايه المحرمات. وبيعملوا ايه كمان في الأدلة اللي فيها أن العمل من الإيمان بيؤولوها أنه بيقولوا دي ثمرة من ثمرات الإيمان وليست إيه منه فإن كانوا فمن أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهذا هو قول المرجئ فإن كان يقول بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وترطب العقوبات فهو قول مرجئه الفقهاء المعروف وهو الذي أنكره الآئمة وبيان بخلافه لنصوص الكتاب والسنه وإن قال لا يضر مع الإيمان ذنب يبدو المرجال المستحلة أخرج العمل من مسمى الإيمان ثم قال انه خاص العمل هذا بلا قيمة انه مجرد ما حصل عنده التصديق أو المعرفة صار مؤمن كامل الإيمان هذا مرجع الفقر يقوله كذا بس يقوله إيه ولكن عليه واجبات الدين ان فعلها كان عاصيا مع كمال إيمان ده كلام إيه مرجع الفقر أما ذلك يقول لك أن هذه الواجبات لا والمعاصي وغيره قال لا يضر مع الإيمان ذنب فإن قال لا يضر مع الإيمان ذنب والإيمان هو المعرفة فهو قول غلاة المرجعة الجهمية وهم كفار عند الثلف يبقى النصوص الكثيرة المنقولة عن تكفير المرجية لا يمكن حملها على مرجية الفقهاء فضلا أن تحمل على من لم يلتزم معهم يكون من أهل السنة بس بكفرش ترك الصلاة أو ما بكفرش المسائل التي يقولون بها نحو ذلك يبقى ال أي نص من قول عن السلف في تكفير المرجاء تعرف أنه يتكلم على إيه المرجعة الجهمية المستحلة قالوا هم كفار عند السلف قالوا بهذا يظهر الجواب عن مسألة العمل في الإيمان هل هو شرط صحة أو شرط كمال ومذهب المرجئه في ذلك وهذا ومذهب المرجئه في ذلك يقول وهذا ولا أعلم أحدا من الأئمة المتقدمين تكلم بهذا مسألة جنس العامل وإنما ورد في كلام بعض المتأخرين الفقره الأخرانية ديت يعني فيها ملخص لأقوال الفرق في الإيمان لعلنا نحتاج إلى تفصيله في المره القديمه صليت على سبحانك اللهم وبحمدك انشاء ان تستغفرك عبدك طبق التنبيه الاسبوع ده ان شاء الله هيكون الدرس اربع ايام الاحد العقيده الاثنين الثلاث أصول فقه الثلاث فقه ومع بقاءه بعد العشاء إلى أن تتغير واضح الدرس هيبقى يظل بعد العشاء الى ان يعمل التوقيت الصيف بصوت رافع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا يعمل الصيف. سبحانك اللهم